فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْمَسَاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلاَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَذَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَسْتَقُونِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسلهم قَبْلَكَ فَصَبْرٌ عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ آتَاهُم نَّصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۗ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن إذا كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء ف صخ م منن